بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد, لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ صُدَّدُوا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَصِرْ فَعْنًا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن وكان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما